وبعضهم يمشي وينصارك ويتركه يتركه كان يضعك على ستفه كان يحملك على ظهره كان يقبل قدميك كان ربما يغير لك غيار ملابسك كان يدفع عنك كان قد استدامت نزح سياتك كم, كم؟ أي قلب تحمله يعمل تأخذه إلى دار العجفة وأي قلب إن هذا لاب المنكسر أبوك. طريقك إلى الجنة طريقك إلى جنة عز طريقك لما أغلقت الطريق لماذا أغلقت الطريق؟ لماذا؟ الأباء الأمهات حقهم عظيم ومنسلتهم عظيما لا تقدم مالا ولا ولدا ولا تقدم زوجة لا تقدم لا تقدم